Hey Habibi, wapen ik in hulp in انا عارف انك لي انا بحبك اكتر يساسي ماري سبزي كيمو اولا يابر ديمو كافتا سباستا دي سباستا وانا بحبك اكتر حشوق في قلبي بيكبر وانا كمال وانا بقلبي